يا من بهدك أفلح السعوداء هذه عظاتك للقلوب مقرار ما وحكى البدور جديد I don't know. في امر العباد. وعدلت في امر العباد. وعدلت في امر